موقع رياض القرآن يقدم, يقدم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هنه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون أن أَوْ تَقُولَ نَكْسٌ على عَلَى مَا فَرُّدْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لكنت مِنَ المت... أو تقول حين ترى العذاب له ان لي كره لو أن لي كره فاكون من المحسنين بلا قد جاءت كاي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 لَهُ مُنَقِّدَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَتَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك, ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَاصِقٌّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حَتَّىٰ إِلَىٰ جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّ كلمة العذاب على الكافرين تيل دخول ابواب جهنم خالدين فيها قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ما نعم العاملين وترى إِذَا تَحَافِينَا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ